قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقُّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقُ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يهدي إِلَّا أَنْ يُهْدَى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 وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون وَلِكُلِّ أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله مَا في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى, وهدى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله وَمَا وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا الا كنا عليكم شهودا اذ تفضون في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 قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع فِي الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون اَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ وَتَذْكِيرِي الله اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ قُبّؤُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ فإن توليتم فَمَا سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون مِنَ المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مسَ وَهَارونَ إلَ فِعَوْونَ وَملَائهِ بآياتن فَسْتَكبرَروا وَكَانوا قَوْمَم مجرِِمِين فَلََّ جَ أَهُم الحَقُّ مِن عيندنَ قالوا إِ هذا لَِحْرُ مُبِين طَالَموا سَاءتَقولُونَ للِحَقْتِ لَ م جَ أَكُمْ هذا.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 لِيُحِقَّ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقَّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَهَا الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا بَرِيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وملئهم.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 فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين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 وَجاَاز بِبَنِي إسر إلَ البَحرفَأتْ بَعهُ فعو وَجودُهُ بَغيَ وَعددوى حتىَ إذَا أَدََكَهُ الغَرقُ قَا آمَتُأَهُ ل إلَه إِلا الذي آمَنَتْ بِهبَنُ إسرائيل وَأَنَ منِنَ المُسلمِين آ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 إن رَبك يَقُغِي بَينَهُم يَومَ القياامَةِ في مَا كانوا فيِيه يَختْتَلفون فإِن كُتَ في شَكم مِمااأَزَلنا إلَيْكَ فَسألَّين يقرأون فَسألَِّين يقررأُوهنَ الكتاب مِنْ قابلِك لقدجاءكَ الحَبُّ مِ رَبِكَ فَل تتكون النَّ مِن المُمتَرين.